النظر فيما يحصل للمسلم من تكفير الذنوب من تكفير الذنوب وتنحيس القلب ورفع الدرجات إذا أصابته غموم الدنيا وهمومها سبحان الله ف قال رسول الله عليه وسلم ما يصيب المسلم ما يصيب المسلمة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 كفر الله بها من خطايا رواه البخاري رواه البخاري وفي رواية ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته سبحان الله فليعلم, المهمو فليعلم المهموم أن ما يصيبه من الاذى النفسي نتيجة للهم لا يذهب سدى بل هو مفيد في تكثير حسناته وتكفير سيئاته وأن يعلم المسلم أنه لولا المصائب لوردنا يوم القيامة مفاليس كما جاء كما ذكر بعض السلف كما تعلمون والأحدين كان اشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء وإذا علم العبد أن ما يصيبه من المصائب يكفر عنه سيئاته فرح واستبشر وخصوصا إذا عجل بشيء بعد الذنب مباشرة كما وقع لبعض الصحابة فيما رواه عبد الله من الغفل رضي الله عنه أن رجلا لقي مرأة كانت بغيا في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت المرأة مه فإن الله عز وجل قد ذهب بالشرك فقال عفان وقال عفان مرة ذهب بالجاهلية وجاءنا بالإسلام، فولى الرجل فأصاب وجهه الحائط فشجه. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أنت عبد أراد الله بك خيرا إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه وإذا أراد بعبده شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة كأنه عير سبحان الله أيضا وقال الذهبي وقال النبي صلى في التلمذي إذا أراد الله بعبد بعبده خيرا إذا أراد الله بعبده الخير عجر له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيام رقم رقم ثلاثة معرفة حقيقة الدنيا المؤمن فإذا علم المؤمن أن هذه الدنيا فانية إذا علم المؤمن أن هذه الدنيا فانية ومتاعها قليل وما فيها من لذة وما فيها من لذة وما فيها من لذة فهي مكدرة ولا تصف لأحد فهي مكدرة ولا تصف لأحد أبدا سبحان الله فإن أضحكت قليلا أبكت طويلا وإن أعطى يسيرا منعت كثيرا فلا. فلازم إنسانا جماعة يعني يعلم هذه الحقائق لأنه لو علم هذه الحقائق لاستراح لا لأنه لو علم هذه الحقائق لاستراح لا فالمؤمن كما تعلمون فيها محبوس المؤمن كما تعلمون فيها محبوس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر سبحان الله يعني المؤمن طبعا له ضوابط ده حلال ده حرام ده مكروه سبحان الله علاج الهموم علاج الهموم انا مش عارف ياخد المايك هنا في الغرفه الثانيه مش عارف ياخد المايك مش عارف في مشكله ولا ايه مش هفضل خدك هنا في الغرفة الثانية يا ريت بقى تنقلي بقى ايه من عندك خلاص انواع داس ان شاء الله علاج علاج الهموم ل من كتاب علاج الهموم للشيخ محمد صالح المنجد ماشي فطبعا المؤمن كما تعلمون في ضوابط بتحرك من خلالها ده حلال ده حرام أما الكافر ولا حول ولا قوة إلا بالله ما في أي ضوابط ما في أي ضوابط إذا اشتهى شيء فعله سواء كان يرضي الله أو لا يرضي الله وهذا إلى كذلك نصب وأذن وشقاء وعناء ولذلك يستريح المؤمن إذا فارقها كما جاء عن أبي قتادة عن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وآذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أيضا رواه البخاري سبحان الله يبقى المستريح هو المؤمن المستراح منه ألا هو يجمع ما هو المستراح منه طبعا العبد الفاجر العبد الفاجر وطبعا الكافر وطبعا الكافر خلاص طيب وموت المؤمن راحة له منهم غموم دار الدنيا وهمومها وآلامها كما جاء في الحديث إذا حضر المؤمن إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضان فتخرجك أطلع بريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا حتى أنه لا يناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض سبحان الله هذه روح المؤمن هذه روح المؤمن سبحان الله فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم اشد فرحا به من احدكم بغائبه يق دم عليه فيسالونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيخلون دعوه فانه كان في غم الدنيا هو ده محل الايه الشاهد فالغم طبعا كما تعلمون اللي هو الايه ما يصيب الانسان من ايه من من من ألم النفسي في الوقت الحاضر أما الحزن ما يصيب الإنسان من ما يحزنه عندما تذكر شيء مضى ما فسألون ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال ما أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وإن الكافر إذا احْتَضَرَ إذا احْتَضَرَ أتتهم أتتهم لئكة العذاب بمسح فيقولون نخرجي ساخطة مسخوطة عليك إلى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنتني ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ ما أَنْتَ هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار إن هذا المعنى الذي يدركه المؤمن لحقيقة الدنيا يهون عليه كثيرا من وقع المصاب وألم الغم ونكد الهم لأنه يعلم أنه أمر لا بد منه فهو من طبيعة هذه حات الدنيا يبقى إذن يا جماعة 100% سعادة فين؟ أين نجد يا جماعة 100% سعادة فش حد معانا يقوليني حد معانا جماعة حد معانا يكتب واحد طيب الحمد لله طبعا مئة في المئة السعادة فين في يا جماعة في الجنة مئة في المئة في الجنة وهدين بالكم خلاص قدر الله مش أفعل كده خلاص. يبقى إذن السعادة 100% سعادة في الجنة طيب رابعا ابتغاء الفعلاج الهمي يبقى إذن أول حاجة يبقى رقم واحد التسلح بالإيمان المقروني بالعمل الصالح ده رقم واحد ده رقم ايه رقم واحد رقم اثنين جماعة معرفة حقيقة الدنيا ماشي نمرة اثنين نمرة ثلاثة النظر فيما يحصل للمسلمين من تكفير الذنوب وتمحص القلب ورفع الدرجة اذا اصابته غموم الدنيا طبعا يبقى في ذنب بيكفر وايضا يرفع بها درجته عند الله سبحانه وتعالى. بعد كده يا جماعة ابتغاء الأسوة، ابتغاء الأسوة بالرسول، ابتغاء الأسوة، ابتغاء الأسوة. ابتغاء الأسوة بالرسل والصالحين واتخاذهم قدوة السلام عليكم كيف ما في صوت كيف ما في صوت طب الحمد لله ابتغاء الأسوة بالرسل والصالحين واتخاذهم مثلا وقدوة وهم أشد الناس بلاء في الدنيا والمرء يبتلى على قدر دينه والله إذا أحب عبدا ابتلى وقد سأل سعد رضي الله عنه, عن الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا صلى الله أي أيو الناس أي الناس أشد بلاء فلبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء ثم الأمثل فالامثل فابتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يردخ البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة سبحان الله اشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل. فابتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبة اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقه ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة سبحان الله، فالإنسان منا جماعة يركز على الموضوعة. لو في أي مشكلة قدامه لو في أي مشكلة قدامه يستحضر هذه الأمور يستحضر هذه الأمور إن هو له في الصالحين والأصل والأنبياء والصالحين قدوة قدوة فابتدى الرجل على حسب دينه فيكون له منزله عند الله سبحانه وتعالى فلا ينل هذه المنزلة إلا بهذه الابتلاء ونتوقف إن شاء الله عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتخبر منه عنكم صلاح